قالوا نعم فااذن مؤذن غيرهم اللعنات الله فااذن مؤذن غيرهم اللعنات على الظالمين الذين يصدون عن اصحاب الجنه ان سلام ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون واذا صرفت ابصارهم, وإذا صرفت أبصارهم اِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ الْأُفُقِ نَسُوا قَوْلَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسلتم لا ينالهم الله لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم نادى اصحابا ونادى اصحابا لاصحاب الجنه ان افض علىنا من ال من ال وَمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينًا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَضَلَّتْهُمْ الْحَيَاةُ وَضَلَّتْهُمْ حَيَاةُ الدُّنْيَا فَلْيَوْمَ نساهم فاليوم ننساهم فاليوم ننساهم كما نسوا كما نسوا للطارئ يومهم هذا وما كانوا